سورة الرعد بسم الله الرحمن الرحيم <الف> تلك آيات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 وفي الأرض قطع متجاورعة وجنات من أعناب وزرع ونخيل ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجِبُوا قَوْلَهُمْ إِذَا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 إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيب الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار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 وظلالهم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ قل السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قل الله قل إِلَّا من دونه الْعَرْشِ لا قُلْ أَفَتَتَّخَذْتُم نفعا ولا ضرا وَلَا قل هل يستوي الاعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار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 فَإِنَّ الزَّبَدَ فَيَذْهَبُ جُفَاءَ وَأَمَّا مَا يَنفَعُنَا فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أن 121. لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لفتدوا به أولئك لهم سوء الحساب 122. جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم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 والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وانفقوا وانفقوا مما رزقناهم سرورا وعلى نية ويدرعون بالحسن السئ لهم عقب الدار جن وعدني يدخلونها ومن صلح من آبائهم ومن صلح من آباهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخ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 طوبى لهم وحسن مآب كذلك ارسلناك في امه قد خلت من قبلها أمم لتثنوا عليهم الذين أوحينا إليك وهم يكفرون وهم يكفرون بالر واليه متاب ولو أن قرانا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا افلم يياس الذين امنوا ان لو يشاء جميع ولا يزال الذين كفروا تصيب بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى حتى يأتي وعد الله 119. وقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين, فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقابي أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركا 119. أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم من القول زين للذين كفروا مكروم وصدوا عن السبيل ومن 116. وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار وعقب الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولعين التبعتهه بعدما جاءك من العلم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذرية وما كان لرسول ان ياتي بايه الا باذن الله لكل اجل كتاب يمحو الله ما يشاء 119. أو نتغفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب 110. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد وجنيا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار وسيعلم الكفار لمن عقبا النار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومنع i live